وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبتون خلافك إلا قليلا سنة ما هم قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لذنوك الشمس إلى غتق الليل وقرآن الفاجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا وَمِنَ الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وذاق الباطل إن الباطل كان ذهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسرا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر كان يأوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيلا ويسألون كان الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتهم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالله إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا